أو مسألة والسبعون ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما اشرنا إليه ليست له ولاية بعد نقل المال من العين إلى الذمه يحتاج إلى ولاية فهو ليست له ولاية فإن يجب أن نعم يجوز له ذلك بالمصالحة على الحاكم الشرعي من له الولايه من له الولايه يصالحه على ذلك فينفق الخمس نبعا إلى الظنان ثم هنا مسألة خلافية فين الفقهاء مشهور من الفقهاء أن ولاية الفقيه على الخمس ولاية حسين وذلك كان سيد الحكيم سيد بولي وبعض الفقهاء يرى أن ولاية الفقية على الخمس ولاية مالكية في سيد الزوار. سواء قلنا ولاية الفقية العامة ولم نقل لا يعني لا رفض. طبعا إذا قلنا ولاية الفقية العامة على جميع الأمور. الذي لا يقول به إلا نادر علماء الإمامية أن الفقيه له الولاية العامة على جميع الأشياء كولاية الامام محصورة عليه السلام سواء كانت هذه الامور ما يتوقف عليها حكم النظام أو لا يتوقف عليها هذه الولاية العامة ما قال بها أحد من المتأخرين سيد سيد القرينة وعندما قلنا لهذا الخبلاء ان نقول بانه لا يدروا على الخمس ايضا ولا يهنون عامه الكون لا ولكن اذا لم نقل بذلك فالله المشهوق انهم بين قائل بان الولايه في خصوص الامور الحسيه وبين قائل بأن في الحسبية يتوقف عليه حفظ النظام بناء على هذا لا يلزم أن تكون الولاية على الخمس ولاية مالكية الفرق بين الولاية المالكية والولاية الحسبية هو هذا أن الولاية المالكية يقدر يسقطه خمس ثابت ويرسل فاصل أساساً يسقطه مو ينقله إلى الذنب يسقطه هم ثابت عليه ألف ريال خمس إذا ما يرى الولاية المالكية من درس حتى الفقه نفسنا ينقله إلى لا لأنه يسقطه ولذلك ما يفعله الوكالاء من المداورة المداورة عملية للنقل إلى الذمه مو عملية للإسقاف إلا على القول بأن الفقه له ولاية إذا على القول بأن الفطيح له مالكية يقوم الفطيح أو وفيده بالمداورة لإبتقاط أصل خالص أما إذا كان فطيح على الولايات الحسبية ما يلوك بالمداورة إلا لنقل الحق من العين إلا الجنة وسيدنا قد السورة كان على الولايات الحسبية فبناء على ذلك لا يصح من خلائه القيام بالمداورة لإسقاط الخبز من حساسية المداورة ما يمكن إلا أن تنقل الحق من العين إلى الدماء في أي شرع وفي أي سنة فيجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم بينتقل الخمس من العين وحينئذ فيجوز له التصرف فيه يعني في العين لانه الخمس انتقل منها إلى الزمة ولا حصة له من الصرف إذا اتجر به ولا حصة له فنوه إنه يفعل هذا لتسارع. أنا حصلت له من الركبة التجريبية على فرض أنه عدم المصالحة ولا على فرض عدم المصالحة. لا هذا على فرض عدم المصالحة. لا حصلت له من الركبة التجريبية أن على فرض المصالحة. ولو فرضا تجدد مؤن له في أثناء الحاول على وجه لا يقوم به الرد انتكشف فساد الصالح صالحه الحاكم الشرعي بعد أن صالحه الحاكم الشرعي بعد ذلك تبين أنه محتاج لل للرح إذا تبين انه محتاج للرر في المؤونه انكشف عدم وجوب الخمس والرر فإذا انكشف عدم وجوب الخمس والرر انكشف فساد الصلح لان الصلح متقوم بوجوب الخمس لولا ان الخمس واجب عليه لما صلح فاذا تبين أن الخمس ليس بواجب عليه لانه يحتاج اليه في المؤونه اذن الصلح فاسد وبعباره اخرى كما يذكرون في الفيخ ان الصلح ليس عقدا مستقلا، بل عقد مصحح للعقود الأخرى، مو عقد مستقل اسمه الصلح ويا مصحح للهبة، يا مصحح للبيع، يا مصحح للإيجار، مصحح لعقده، ليس عقدا مستقلا، فحين الصلح هنا صار كون الربح ملكا للمصالح، لا هو الحاكم الشرعي أو تحت ولايته، الصلح. فرع كون الربح معواب يعني فرع كون الربح تحت ولاية الحاكم الشاهد فاذا انكشف عدم وجوب الخمس فيه هو ليس تحت ولاية ده فينكشف بذلك شنو فساد الصور الصور هو وقع في ايه أي محله صدر من اهله في وقع في محله انما سيدنا يتأمل هنا وتأمله متين أن صاحب العر ويقول ولو فرض تجدد المؤن في أثناء الحوث انكشف فساله الصهولة حصلت المؤناء الآن هو ربح ربح ألف ريال ربح ألف ريال صالح هو الشرعي انتقلت الألف ريال من الأرض إلى مثلا ذمته مثلا فبعد ان انتقلت إلى ذمته بمصالحة للحافم الشرعي حصلت المؤومة العديد المؤومة ترينا انه يحتاج لهذا الغرف في المؤومة فضحين اذن اذا فرضا تجدد المؤن، تجدد المؤن حصل اثناء الحول او بعد ثمارية الحول إذا تجدد المؤمن حصل أثناء الحاول أصلاً ما يحتاج صالح الحاكم الشرعي لأنه أساساً يجوز له الصلح في المأمونين رجل حصل على ربح في أثناء السنة وقبل تمام السنة إذا حصل على ربح قبل تمام السنة أصلاً لا يصح الصلح على ذلك الرير لأن الوجوب لم يستقر عليه بعد وإنما يستقر عليه الوجوب بعد ثماني سنة إذا لم يصرف في المؤونة. فعلى أي أساس يقول صاحب العراء صالح والحاكم الشرعي فينقر الربح من العين إلى الدم ثم إذا تبين احتياجه للمؤونة كشف فساد الصرح أساتم الصرح لا يصحي إقاعه إذا كان مقصود صاحب العراء قدس سروه وهو غريب من هذا الفقيه النبيه إذا كان مقصوص صاحب العروق قدس السرور تجدد المؤن أثناء السنة هو تجدد المؤمن أثناء السنة أصلاً لا يصح إقاع الصلح في أثناء السنة بعد أن يرباح يجوز له أن يصرف هذا الرب في يدري ما هو لا يصرف المؤمن يجوز له التأخير فهذا هذه السنة صلح فرع استقرار الوجود, الوجود لم يستقرح له لا بأي كذلك السنة فالقضية سأرى من امتفاع الموضوع مو انه اذا تجدد المؤمن كشف فساد الصهر ومن الاساس الصلح فاسدون اذا كان في اثناء السنة فاضح من قاعها على قوة العراق باطلة من قاعها اقل صحيح <تصحيح> اذا واذا مقصود سيدنا قدس السرروم صاحب العروح واذا كان مقصود صاحب العروح قدس السرروم تجدد المؤن بعد نهاية السنة طبعا <تصحيح> لا تفسد اصطرح لأن الوجوب استقر بعد إذا تجدد المؤن بعد مرور سنة بعد مرور سنة صارت عنده مؤونه يحتاج لعلاج مريض يحتاج لسفر دوري يحتاج لكذا بعد ثمامية سنة بعد ثمامية سنة استقر الوجوب في الربح. إذا استقر الوجو في الربح هنا صالحه الحاكم أم لم يصالحه على أي حال لابد أن يخرج في الخمس لا يجوز له صرفه في المؤونة هذه المؤونة المتجددة من مؤونة السنة الآتية لا من مؤونة السنة السابقة شلون صاحب العرو يقول بأنه إذا حصل على ربح وصالحه الحاكم الشرعي فإن حصلت مؤونة بعد الصلح انكشف فساد الصلح وإن لدعص المؤونة فحين إذن الصلح صحيح متى حصلت المؤونة اثناء السنة اصل الصرح لا يصحيقها بعد مرور السنة لا يصحيق السنة هذه المؤونة غيرك لانها من المؤونة السنة الافية لا من المؤونة السنة الافية السنة يتكون توجيه لكذا بصحر الارواق يقول السيد واما حمل العبارة كأنه بعضهم يوجه العبارة على الكاش. ولو فرض تجدد مؤمن له يعني ولو انكشف له بعد ثمان السنه انه كانت اقومه اثناء السنة يعني هذا الرجل مرت عليه سنه صالح الحاكم الشرعي انتقل الخمس من اين الرب الى بعد هذا شنو بعد هذا انكشف له انه قبل شهرين كان يجب عليه انفاق هذا المال على زوجته وعلى عياله ما شاء الله او انكشف لا انه مدين لطرف معين ده. كشف له مؤن اثناء السنة مو تجدد له مؤن الان كشف له تجدده مؤن اثناء السنة الا يكشف تجدد مؤن له في اثناء السماء عن فساد الصالح او لا سيدنا قدس السرقال هذا الحمل خلاف الظاهر خلاف ظاهر العباره واما حمل العباره على الكشف ومقام الاثبات بان يتضح له بعد الحول وجود مؤن اثناء الحول لم يكن يعلم بها فهو خلاف ظاهرها جدا فإنها صريحة تجدد المؤمن ولو فرض تجدد مؤمن ما قالوا ولو فرض انكشاف المؤمن بين عبارتين عن المصالحة كمان نقول أصلا هذا الحمد نخرف ظاهر الصنح رحم غير صحيح ما ينكشف له تجدد المؤمن مفرد ما صرف في المؤن كشف تجدد المؤمن ولا ينكشف ما صرف في المؤمن موضوع الخمس ما هو الرب مع عدم الصرف مره سنة ما صرف هذا الرب ما صرف استقر لا يفسد الصلح اطلاقا الان انكشف الى ألف مؤونه كانت في السنة ما صرفها فيها النتيجه ما صرف فما لم يصرف الوزوم استقر بعد استقرار الوزوم الصرف في محله لا ينكشف مساله استقر اصلا هذا التوجيه توجيه غير توجيه العبارة هذا المعنى توجيه غير راشيه خليني يكشف له مليون مؤونه في السنة التي ذهبت شيء فيه المفروض أن موضوع الخمس الربح ما لم يصرف في المؤونه والربح لم يصرف في المؤونه الآن مرة تنرف لم يصرف في المؤونات احتقر عليه الخمس بعد ان استقر عليه الخمس المصالح في محله صدر من أهله وقع في المحل خلي ينكش في الآن مليون ما هنا كانت ايام السنة في في شده من أثر لأن الوجوب قد يستقر حينا كذلك فالرابع لا هذا التوجيه أصلاً غير وجيه لأنه مخالف العبارة فقط مسألة التاسع والسبعون طبعا هنا احنا قلنا بأن إشكال السيد متينة ولكن إلا كأنه يكفي في صحة الصلح أصل تعلم الفاضل، وإن لم يستقر إذا, إذا كان صاحب العراق نصير القضية قضية مبنائية بعد مبنى سيدنا قد سره أنه لا يصح إيقاع الصلح على الخمس إلا بعده. استقراره وبما انه كذلك فلا معنى لقل صاحب الرائداء فرد التجدد المؤونة او ما فرض، لا انفرض اثناء السنة تجد المؤونة اصلا الصلح لا يصح ايقاعه انه نجد لانه يستقر فرض بعد ما مؤونة السنة هذه المؤونة من مؤونة سنة الآتي لانه من مؤونة سنة الرائد سابقا نقول هذا على مبنى ان الصلح لا يصح ايقاعه الا على الوجوب المستقر اما لو قلنا كما تقولون أنتم بأنهم بمجرد وغور الرفق تعلق الفنس فأصل التعلق ثابت بمجرد شنوه؟ بغور الرفق يصح للحاكم الشرعي المصالحة على هذا الحق موجود وإن كان وجوده وجودا تعليقيا على شرط متأخذ ماذا؟ إذا قلنا بأن الصالح يصح إيقاعه على أصل تعلق الخمس، وإن لم يستقر هذا الوجود، تمام إشكال السيد لا يرد بعدئكين. صالحه على التعلق اكتشف له أنه محتاج لهذا الرب في المؤونه أثناء السنة، فبين بذلك فساد. شنو؟ الصالح. الصالح. المسألة التاسعة والسبعون يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة يجوز له ويجوز له أن فإن التأخير من باب الإرفاق وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونه بما يظن قدر أنه يحتاج الآن عنده خمسة آلاف قدر أنه يحتاج ألف ستكلم ألف خليها محيط وطلع خمس الباطل مثلا فبان بعد ذلك عدم الكفاءة اللي خلاه للمؤونة ما كفى للمؤونة يحتاج إلى أكثر لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا يعني اللي دفع بعنوان الخمس تبين أنه مو خمسا فله الرجوع على المستحق مع بقاء العين هل العين موجودة؟ على اليد ما أخذت التاتوان لا مع تلفها في يديه إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه صاحب العروه قدس سره يختلف مع صاحب الجواهر صاحب العروة همس الوحيد ايه قصة طويلة كل هذه قصة مشهورة صاحب العروة قدس سره يختلف مع صاحب الجواهر صاحب العروة يقول بانه اصل التعلق مشروع بشرط التأخر حتى الفقد الوضعي طبلا عن حكم وجود إخراج الخمس حكم تكليفي. أصل تعلق الخمس حكم صاحب العروة يقول كلا الحكمين معلقان. كما أن الحكم التكليفي معلق على نهاية السنة حكم وطاع التكليف. أصل تعلق الخمس بالمال مشروط بشرط متاخر وهو عدم الصرف النون إلى نهاية السنة. بناء على أن أصل تعلق مشروط بشرط متاخر حين <تصفيق> إلى لو استثنى المؤونة استثنى أفل المؤونة ثم تبين أنه يحتاج إلى أكثر حينئذ بمجرد تبين الحاجة ينكشف أن الشرط ما حصل فإذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروع، فما دفعه بعنوان الخمس للفقير المستحق في غير ما خلموه خمس حينئذ إذا العين موجودة طب يجب إرجعها إلى مالكها على اليد ما أخذت حتى إذا العين ثالثه هل يضمن المستحق أو لا يضمن كان مغرور بمعنى أخذ المال جاهلا في يقولون التسليط المطلق على العين مع جهل المقابل بالاخذ مسقط للضمان مسلطه على العين سلطه على العين وذاك جاهل التسليط المطلق من قبل المالك على عينه مسقط بحقه في الضمان فكبار الطرف الآخر جاهل نعم لو كان الطرف الآخر عالم فدكون يجب على العين يد حاديه وليست يد أمانة فيجب عليه الضمان عند عنده التلاشة. هذا كلام المات صح الغر أما كلام صاحب الجواهر صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري يقول لا من يرجع ألا. بعد أن دفع العين عين لا رجوع عليه إما لأنهم يقولون أن الحكم الوضعي مو معلق حكم التكليف معلق ثبوت الخمس في المال منجز ثبوت الخمس في المال منجز مو معلق على شيء المعلق هو الوجود وجوب الدفع. وجوب الدفع مشروط بنهايه السنة. اما اصل التعلق الحكم الوضع مو معلق بناء على هذا. فما يدفعه بعنوان الخمس. صدر من اهله وقع في محله رجل سلم ما عليه الى ملاكي حقيقيين. متبوط ثبوت مو معلق ثبوت الخمس مو مشروط بشيء. إذا ثبوت الخمس وبشروط بشيئين فهو عندما دفع الخمس لأرباغ الخمس قد دفع ما لا يملكه إلى من يملكه بعد شنو يريع له صار راضح؟ سواء كانت العين موجودة أو كانت العين ثالثة احتاج المؤونة بعد ذلك أم لم يحتج المفروض أن ثبوت الخمس غير؟ معلمه قد دفعه إلى من الله راضح؟ أو أنهم يقولون بأن تخمين المؤونة كافي استقرار الوجود. دارتنا نقول لا يستقر الوجود إلا بعدم الصرف في المأونة. هريجي كلام صحيح للعرب. دارتنا نقول يستقر الوجود بمجرد تخمين المأونة واستثنائها. شو تخمين أنت تحتاج ألف؟ في مجرد ان تخمن مقدارا وتستثنيه يستقر الوجود على هذا دفعه الى لا. من لافئه الحقيقيين بعد ما حقا له الوجود لان ما بلافتان لاحن يقول الاول ومحصله ان الخمس ملك للمستحق من الاول وقد أَجَازَ ولي الْأَمْرِ صرف مِلْكِ الغير في المؤونه ارفاقا يعني الخمس ثابت من الاول مو معلق على شيء انما ولي الامر وهو الحاكم الشرعي هو الذي اجاز لك الصرف معونه من باب الارفاق لانه شرط متأخر صار فلو لم للمالك الحقيقي موجب يؤخذ منه بعد ذلك أقول ما ذكراه هو الأصار يعني كلام صحيح كلام صح بالجواهر بناء على ما عرفت من تعلق الخمس من الأول على سبيل الإطلاق يعني مو معلق على شيء المعلق هو الوجوء أما الثبوت مو معلم فإن الإخراج المزبور صادرا من أهله فقال في مهله رايت الامر ان البدار لم يكن واجب ما كان يجب عليك المبادرة لدفع الفونس مرخص لك من باب ترخيص مالكي من قبل ولي الآخر وعليه فلا يسوغ له الاسترداد حتى مع بقاء العين فضلا عن تلفها نعم لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بمقابة صاحب الاروانة من ان اصل التعلق ايضا شروط بشرط متعرف بيقول احنا على كل حال ما احنا راضين لكلام صاحب العروم لأننا إن قلنا بأن الثبوت يعني لفظم الوضعي غير مشروط لابد أن نقول بمقالة الشيخ وصاحب الجواب وإن قلنا بأن الثبوت مشروط لابد أن نقول بالتفصيل ليس نقول بمقال صاحب العروم تفصيل صرف لو ما صرف احتاج شيء وصرف شيء آخر ثم تقولوا بعد ان دفعه للفقير احتاج للمؤونة احتاج وصرف او فقط احتاج ولم يصرف اذا بعد ان دفع الخمس للفقير احتاج للمؤونة لكنه لم يصرف الى نهاية السنة شان رجع من فقير مفروض ان ثبوت الخمس مشروط بشرط متأخر وهو عدم الصرف مو عدم الحاجة مشروط بشرط متأخر وهو عدم الصرف الى نهاية السنة وقد تحقق الشرط لانه لم يصرف يحتاج لكنه انه لم يصرف فلا يحقق له الاستردام نعم اذا بعد دفع الخمس للفقير فجدت المؤونة وقام صرف ملي؟ صرف من هذا الربح في المؤونة حين اذا يقال بان الشرط لن يتحقق فيجوز له الرجوع للفقير اذا فرق بين عنوان الصرف وعنوان احتياج وما هو شرط هو عدم الصرف مو عدم الاحتياج فلا بل ان يفصل صاحب العربيان صورة الصرف على المهن صار نعم نعم لو تنزلنا عن ذلك وبنينا على ان التعلق وان كان من الاول ولكنه مشروط بعدم الصرف بنحو الشرط المتأخر بحيث يكشف الصرف اللاحق عن عدم التعلق من الاول وملخصه أن المأوى المتجدد بعد إخراج الفمس خلال السنة قد لا يصرف في سبيل هاي شيء يحتاج لكن ما صار إما لأن ما عند مال أو أمر آخر طبيعته ما يستعجل مثلا كما لو احتاج إلى الزواج أو العلاج ولكنه لم يتصدى لذلك إلى نهاية السنة فالصحيحنا إلى ما ذكره صاحب الجواب من أنه لا يحق له الاسترداد والاسترجاع ليش؟ لأن الشرط تحققه عدم فرض إلى نهاية السنة. والمشروف موجود عند وجودي وجود الشرفي ووجهه ظاهر ضرورة ان وجوب الخمس كان مشروطا بعدم الصرف لا بعدم الحاجة والمفروض تحقق الشرف لفرض عدم الصرف خارجا وهو معدم لموضوع الخمس لكنه ما تحقق هذا الاعدام ولأجله ذكرنا فيما سبقنا لو قتر على نفسه ولم يصرف يجب عليه المفسر انه محتاج وبالجملة كل هذه العبارة وفي بالجملة وبعبارة اخرى وبعبارة اصح ليش انت صد بالمطلب من الاول بعبارة اهلك وبالجملة عدم الصرف يكشف عن فعلية الوجوه وقد ادى الخمسة الى اربابه فليس له استرداده ايو الشيء واخرى يصرف اما من رأس المال او من مال اخر ولو كان دينان تعرف ان يصرف تعرف ما يصرف ما يصرف قلما يصرف اذا صرف طبعا نفس الذي دفعه للفقير ما يقدر يصرف انه دفعوا للفقير فلا محالة اما يصرف من رأس ماله او يستدين ويصرف على اي حال الصرف تاشفون عن عدم فعنية الفمس من شنو صار واضح يتم كلام صاحة العربية أن هذا يعني الصرف يكشف عن عدم التعلق الخمس من الأول إذ هو الخمس بعد المؤونه ومن المعلوم أن المؤونه المستثناه ليست خصوص المصروف من شخص الربح بل انما الخمس بعد المؤنه يعني انما الخمس بعد ان تصرف الربح نفسه في المؤنه لا بعد ان تصرف في المؤنه سواء صرف من الربح او من غيره يعني ليس الشرط في ارتفاع الخمس وصف من نفس الربح ما لم تصرف المؤنه من الربح او من غيره واضح بعدم تحققه إلا نادرا فإن الغالب المتعارف في التجار وغيرهم هو من مال آخر غير الرب المعادل مما خمس وعليه فلو صرف بمقدار الخمس أو أكثر كشف ذلك عن عدم ربح فاضل على المؤونة فلا موضوع للخمس فله استرداد العين مع بقائها كما أن الآخد يضمن مع علمه بالحال دون الجهد كما هو الواقع سيدنا قدس سره يقول إذا دفع الخمسة للفقير ثم احتاج لهذا الذي دفع احتاج لعلاج أو زواج فإن لم يصرف شيء ما دفعه للفقير في محله استقر الوجود وإن صرف فهو لم يصرف ما دفعه للفقير نفسه هذا حال يصرف المال آخر سواء صرف من راس من رأس ما palmهي أو من دين مثلا يتبين بذلك عدم وجوب الخمس من الاول ليش يتبين بذلك عدم وجوب الخمس الأول لأن الوجوب كان فرع عدم الصرف في المؤنات وهو صرف في وليس فرع عدم الصرف من نفس الرب حتى يقول هو ما صرف من نفس الرب صحيح صرف على المؤنات ما صرف من نفس الرب قال قائل هكذا أنه هذا الشخص ليش يسترهع مال فقيت وعن صرف هذا الشخص وعن صرف على المؤون المتجددة كله..أنه لم يصرف من نفس الربح وإنما صرف من مال آخر وبما أنه صرف من مال آخر فالوجوب استقر لأنه يصبح على هذا الربح ..أنه لم يصرف في المؤوني هذا الربح سبق عليه..هن لم يصرف في المؤوني موضوع الخمس ما هو الربح الذي لم يصرف في المؤونه وهذا الربح الذي دفعه الفقير ربح لم يصرف في المؤونه ربح مع عدم الصرف في المؤونه ولو من مال اخر هنا لا خمس عليه لانه صرف في المؤونه مو انه لم يصرف تعال كن نقول موضوع الخمس الربح الذي لم يصرف في المؤونه مو الربح مع عدم في المؤونه الربح الذي لم يصرف المأونة هذا الربح الذي دفعه الفقير ربحه لم يصرف في المأونة ويبقى ثابت عليه الخمس يكون مفروض المحل ياه هو موضوعه هذا نرجع لخريفات السابقه ونشوف شو, شو جايله لو صرف من مال اخر شنه السيا عليه ها فاز الرث من مأ من مأ من الرنة، كان عنده مال من خمسة ريالين مائة ريال، فلا يجب اخراجها من الرث بتنامها ورث توزيع، وإن كان الأحوث التوزيع أو أحواطه بتمامها من المال الذي تأخ من سفيه. هو أن الإنسان أخرج المأومة من غير الرجل يجب الخنص في الرجل يعني لن يصرف المأومة إذا قلنا أنه إذا صرف على المأومة من غير الرجل لا لا يشبه الخنص في الرجل ما تحقق على مصرف المأومة الظاهر الأول لذلك الظاهر المنفترهم هو الأول لذلك يتناقض مع كلامه في مقامنا هذا يختلف مع إدعاء